ونقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجوار والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه ينادي بعد فناء الخلق ويقول سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي خاطبه ربه جل وعلا بقوله إنك ميت وإنهم ميتون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 وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره وسار على ضربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا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 تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض ليس من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا أقدمها هروبا من الواقع كلا بل أقدمها تصحيحا للواقع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 أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات وكأن الحياة تنتهي بالموت لا لا بعد الموت بعث وبعد البعث حشر وبعد الحشر ميزان حساب وميزان توزن الأعمال ويكون الحساب ليكون الحساب بدقة بمقدار هذه الأعمال والأقوال التي توضع في الميزان وبعد ذلك صراط وبعد ذلك جنة أو نار نجان الله وإياكم من النار وجمعنا وإياكم مع النبي المختار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليه لازمنا نتحدث أيها الأفاضل في هذه السلسلة الكريمة عن علامات الساعة وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن العلامات تنقسم إلى قسمين علامات صغرى وعلامات كبرى أما العلامات الكبرى فقد ذكرها الصادق الذي لا انتق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري قال حذيفة اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر نتحدث ونتناقش فقال المربي والمعلم صلى الله عليه وآله وسلم ما تذاكرون في أي شيء تتكلمون وتتناقشون قالوا نذكر الساعة يا رسول الله الصحابة منشغلون بالآخرة نذكر الساعة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات تبقى ذي دي الإيه الكبرى إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشتق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وفي لفظ من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم دي العلامات الكبرى هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى أما العلامات الصغرى فهي العلامات التي تقع بين يدي الساعة بأزمان بعيدة بدءا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأن من العلامات الصغرى علامات ستقع مع بعض العلامات الكبرى في آن واحد بل ومن العلامات الصغرى ما سيقع بعد العلامات الكبرى هذا أمر لا بد من أن يكون جليا واضحا لأنه التبس على كثير من أهل الفضل والعلم ستقع بعض العلامات الصغرى مع بعض العلامات الكبرى في آن كظهور المهدي مع عيسى وعيسى علامة من العلامات الكبرى بعد نزوله وإن وجد عيسى فالدجال موجود وبعض العلامات الصغرى ستقع بعض ال... بعد العلامات الكبرى كالريح الطيبة الباردة التي ستقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وفي هذا الزمن تهدم الكعبة وسأفصل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرت بعض العلامات كنبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكموته صلى الله عليه وسلم وذكرت أيضا فتح بيت المقدس وذكرت طاعون عمواس كعلامة من علامات الساعة أخبر بها الصادق الذي لن تقعد لا وذكرت استفادة المال وذكرت الفتنة التي لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت وذكرت الهدنة التي تقع بين المسلمين وبين بني الأصفر أو الروم وهم بلغة العصر الأوروبيون والأمريكيون وذكرت العلامة الثامنة ألا وهي ظهور الفتن مجان الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اسمح لي اسمح لي أيها الحبيب اللبيب وأنت يا تو الفاضلة أن أذكر فقط بالحديث الذي أنهيت به الحلقة الماضية في الفتن والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة أي سابقوا بأعمالكم الصالحة الفتن قبل أن تنزل شايف التعبير النبوي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم تعبير نبوي في غيث البلاغة ممن آتاه الله جوانع الكلم شايف التعبير للفتن كقطع الليل المظلم يعني إيه يعني لا يرى الإنسان فيها بصيصا من النور ولا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد إلا من نبي ألف الأول إلا بالعمل الصالح بادر بالأعمال فتنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا بجلاء إلى الدواء فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة يشخص لنا الداء ولا يترك الأمة هكذا حيرا وإنما يحدد الدواء بدقة وأمانة بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم خلي بالك والله خلي بالك يا أختاه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يا رب سلم يصبح الرجل مؤمنا بقول لحضرتك ممكن يبقى معك في صلاة الفجر تبحث عنه في صلاة العشاء خلاص تبليل اللي بعدها أبدا تبليل أسبوع اللي بعده أبدا أعوذ بالله أين ذهب خلاص باع الدين يا ربي بماذا بعرض من الدنيا حقير يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرا ويمسي مؤمنة ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يدخل في ليلة من الليالي على غرفة من غرف الشات أو غرف الدردشة أو إلى موقع من المواقع الإباحية لا يخرج لا يخرج أين فلان خلاص ذاب اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين يبيع دينه بعرض من الدنيا يفرط في دينه من أجل منصب يفرط في صلاته من أجل كرسي يفرط في دينه من أجل شمة هروين يفرط في حجاب امرأته من أجل أن ينال مركزا ما يبيع ذينا بعرض من الدنيا فتن خطيرة جدا اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه وانتهينا عند الحديث ده والحديث رواه مسلم وقد اتفقنا بفضل الله جل وعلا أننا لن نستدل في هذه السلسلة كاملة إلا بما صح عن الصادق المصدوق الذي لنطقه عن الهوى ففي الصحيح الغنى قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة, الصلاة جامعة انت متصور فيه بيان نبى يقال لأن العبارة دي عبارة يعني تلفت الأنظار وتحرك القلوب الصلاة جم... اجتمعوا اجتمعوا أيها الموحدون إلى الصلاة لتسمعوا رسول الله الصلاة جامعة, الصلاة جامعة بيان نبوي سيلقى خير ستؤمر الأمة به أو شر ستنهى الأمة عنه ولما يتألك قال الله أصغ السمع وافتح القلب وحينه قال لك يقول رسول الله أصغ السمع وافتح القلب ماذا قال حبيب؟ قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم رحمة. رحمة الرسل رحمة للبشرية البشرية عملة تشرد من هنا ومن هناك تشرد كما يشرد القطيع ثم تتنزل على البشرية رحمة الله جل وعلا بإرسال الرسل فلا ينبغي أن تتصور البشرية حتى في عصر الفضائيات وعصر الذرة وعصر الإنترنت أنها صارت بمنأة أو بغنى أو صارت غنية عن منهج الرسل عن أولئك الحداة الصادقين الذين بعثهم رب العالمين ليدل البشرية الشاردة التائهة الضالة على طريق الحق والهدى على طريق رب العالمين لأن هناك الآن من ينفخ في عقول البشر ويقول إن اتباع الرسول أو إن اتباع الرسل يشكل حجرا على العقل البشري الذي بلغ ما بلغه ووصل إلى ما وصل إليه فحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات إلى آخر هذه الكلمات والله لا غنى للبشرية أبدا عن الرسل أو عن الأنبياء وعلى رأسهم إمامهم الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب عليهم جميعا أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه وأن يوقروه صلى الله وسلم وبارك عليه قال الحبيب إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الله وأن يذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها شايف القرن الأول القرن الخير والبركة خير الناس قرني النبي قال كده كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يتكلم عن عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها خلي بالك من اللي جايته قال الصادق وسيكون في آخرها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها اللهم نجنا من البلاء وارفع عنا كل وباء يا رب الأرض والسماء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. خل بالك. وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعض يعني ايه? مش راهم الكلمتين دول. يعني تأتي فتنة فتراها شديدة جدا. قل اعوذ بالله. انا لا اتحمل ابدا هذا البلاء ولا هذه الفتنة. فتنكشف الفتنة هذه. وتأتي فتنة اخرى. فتنة اخرى. ترقق الفتنة السابقة، يعني حين ترى الفتنة الثانية ترى أن التي سبقتها لا شيء، لا شيء، وتجيء الفتنة، فيرقق بعضها بعض، ثم تجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه هذه هي دي. هذه هي المهلكة حقا فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يا الله اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان ورزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال تخلي بالك شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لك الدواء للفتنه في كلمات قليله في غاية البلاغة والوضوح ايه المخرج من الفتن ذي وسأفصل إن شاء الله في المخرج لكن انظر إلى المخرج النبوي في كلمات قليلة فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان حقق الإيمان وجدد الإيمان الإيمان طريق الأمان من الفتن قائد الأمان في بحور الفتن المتلاطمة الهائجة الإيمان حصن الأمان من هذه الرياح الهوجاء رياح الفتن الإيمان تجعل تجديد بالطاعات بالتوبة فالإيمان قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فحال قلبك الآن أخي الحبيب وأنت تسمع مني قال الله قال رسوله وتتذكر الآخرة وتعقد النية على التوبة والأوبة محال أن يكون حال الإيمان في قلبك الآن كحال الإيمان في قلبك وأنت تشاهد فيلما من الأفلام الساقطة أو مسلسلا من المسلسلات الهابطة مستحيل مستحيل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالذكر يزيد بمجالس العلم وينقص بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر واللفت العملية الأخرى وهو في حق لله وفي حق للناس قضية مش قضية الدرواشة أننا آه خلاص لا ده في خلق لهم حقوق ولذلك شوف اللفتة النبوية من أبلغ ما يكون وليأتي إلى الناس ألا ما من الفتن أيوة وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يا أخي لا تكن من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا تطفيف هذا غش في الحياة هذا خداع في خداع وباطل في باطل وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه عامل الناس بهذا المنطلق والله لن تؤذي أحدا قط يخي فكر في الكلمة قبل أن تتلفظ بها في حق فلان من الناس هل تحب أن يخاطبك فلان هذا بنفس اللهجة وبنفس اللغة وبنفس الكلمات التي تخاطبه بها أنت الآن هل تحب أن يفعل بك ما تفعله بإخوانك يخي إن كنت قادرا فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك وإن كنت غنيا فتذكر فقرك إلى الله سبحانه فمن عرف ربه عرف نفسه أقولها ثاني من عرف ربه عرف نفسه من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام يا أخي إن كنت عالما من علمك إن كنت غنيا فمن أغناك إن كنت قويا فمن قواك لا تغتر فتعرف على ربك جل وعلا لتتعرف على قدر نفسك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ويأتي إلى الناس والله لفظ نبوية والله أنا أتصور لو أن الأمة لم تطبق إلا هذه الكلمة فقط لم المعاملات بين الخلق على والأمة فوق أي أرض وتحت أي سماء وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه بس إن تاتي المشكلة النبي حسم القضية صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنت يا أختاه لا تقبلين أبدا أن تغتابك فلانة في مجلس من المجالس فلما الغيبة منك أنت إذن وهكذا أقوال وأفعال وأحوال لو امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات لنجان الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول تزداد الفتنة خطرا. إذا تولى كبرها وأشعل نارها أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ملابسنا الفتنة بتكون أعصف وأعنف يا سلام رضي الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عن هذا الصحابي الجليل حذيفة أمين السر النبوي وكأن الله عز وجل قد من عليه وتخصص حذيفة في الفتن في التحذير من الفتن في نقل أحاديث الفتن سبحان الله اسمع حذيفة يقول والحديث في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إيه الفقه ده ايه الفهم العالي ده حذيفة يضع ايدينا على باب من اخطر الابواب كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني ليه لان الخير معلوم للجميع لكن فيه فتن تحتاج الى بصيرة تحتاج الى علم تحتاج إلى فهم تحتاج إلى توفيق وإخلاص فحذيفة ديسأل النبي وخلي بالك من الحوار الرائع ده بيقول له إيه بيقول له يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر يعني قبل الإسلام فجاءنا الله بهذا الخير يعني بالإسلام فهل بعد هذا الخير من شر خائف خائف حذيفة رضوان الله عليه والله يتخلي بالك وقوله إحنا كنا في شر وجاهلية وشرك فجاءنا الله بهذا الخير بهذا الإسلام العظيم فهل بعد هذا الخير من شر قال الصادق نعم يا رب سلم نعم قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير سؤال بديع ما هو لو قالوا شر سكت فتنة كبيرة لكن حذيفة الآن رضوان الله عليه فهل بعد ذلك الشر من خير فقال الصادق نعم بس خلي بالك من اللي جايه دي وسيه دخن الخير ده فيه دخن مش خير صافي خير مشوش فيه شبهات وفيه شهوات لا بد من بصيرة قال نعم وفيه دخن الرؤية مش واضحة في غبش شديد قال حذيفة رضوان الله عليه قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر قال نعم تاني ماه سأل على الخير والشر لكن لسه عاوز يواصل. خايف حذيف رضوان الله عليه فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر قال نعم قال أي الصادق المصدوق قال نعم وخلي بالك من الجواد ده. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها دعاة على أبواب جهنم وفي لفظ قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر دعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها حذيف لسه بيسأل مش ممكن تبدل شكلهم ايه اوصفهم ايه عشان اخلي بالي احذر صفهم لنا يا رسول الله اوصف لنا الصنف الخبيث ده دعاه على ابواب جهنم صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا المرة الأولى بيقول له وما دخنوا قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر المرة الثانية أوصف لي يا رسول الله دعات جهنم أو الدعات الذين وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إلى جهنم بأقوالهم وأفعالهم أو كما قال ابن القيم يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وإن كا... إن قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا قضية مش قضية منظرة ولا فزلك ينفع أول السنة والسنة والسنة وأنا متجرد من السنة ينفع ينفع أقول للولد ما تدخنش وأنا مدخن ما ينفعش اللهم ارزوحنا الصدق يبقى الدخن دعاته قوم يهدون بغير هدي المصطفى دخن غبش ولذلك الناس محتارة الناس يقولوا نسمع مين وناخذ ممن غبش شوف عشان تعرف ان كل كلمة النبي قالها حالة الغبش قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هتسمع تسمع قولاً وكلاماً آه النبي قال الكذا وستنكر أقوالاً وكلمات كثيرة لا ده مش من كلام النبي ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يا الله طب الدعاء على أبواب جهنم لا ده أضعف تاني قال أُناس من جلدتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنةنا يا الله فيه رواية في صحيح مسلم النبي قال فيها كلمات عجيبة جداً قال عليه الصلاة والسلام واللفظ لمسلم رجال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ممكن مش ممكن بتقول الرواية دي من كلام النبي اه في صحيح مسلم يعني في اعلى درجات الصحة ايوة تبقولها تاني هاوزون نسمع العبارات دي تاني حاضر قال صلى الله عليه وسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس شكل انس وجسم انس انما القلب قلب شيطان تليباب بيقول كده واخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد سنطارده سنصيد له الله قلب شيطان مستحيل يتكلم بالعربية يلبس ملابسنا بس أنا ما بذكرش أسماء ستستمع إليه وهو يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم أخطاء القرآن ستسمع إليها وستقرأ لها وهي تقول حتى التوحيد ظلم المرأة لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو ولماذا لم تكن لا إله إلا هي ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي يعني على دين إبراهيم على الحنيفية هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسير بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرزائل والهوس الجنسي ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات ولم كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان كلاهما جدار يغلق لي عيني فهل أبدل جدارا بجدار؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا أنت ولي ذلك والقادر عليه هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة لسه بيسأل حذيفة رضوان الله عليه قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك أعمل إيه في الوقت ده وقت الفتن ده أعمل إيه فما تأمرني إن أدركني ذلك قال الصادق تلزم جماعة المسلمين وإمامهم خليك مع الجماعة خليك مع جماعة المسلمين ده طريق من طرق النجاح أخي الحبيب في طريق الفتن أنت بتضيق على نفسك ما وسع الله لما؟ لما تضيق ما وسع الله عليك؟ أنا جماعة الجماعة الفلانية وحزبي الحزب الفلاني يا أخي لا تكن حزبيا ولا تكن عصبيا ودعك من هذه العصبية البغيضة المنتنة وتعصب أقول بملء فمي تعصب للجماعة الحق على وجه الأرض ألا وهي جماعة المسلمين هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين الله جل وعلا الذي سمانا، فالزم جماعة المسلمين الرسول يقول لحُذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حذيفة لسه بيسأل قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أعمل إيه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال الصادق اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجره حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله المحن والفتنة تزداد إذا تولى كبرها وأشعل نارها رجال أو أناس من جلدتنا. حسنت لما تسمع كلمة من رجل كافر ظاهر صريح خلاص تبقى عارف وتقول استعدادك وهذه الكلمات التي تخرج من ألسنة الكافرين تحرك فينا دوافع الحذر والحيطة أما حين يشعل نار الفتنة أناس من جلدتنا هذا هو الخطر العظيم لا وتزداد المصيبة أكبر يا إخواني إذا علمنا أن الفتنة تعرض على القلوب على القلوب يعني ايه على القلوب بعض الاحبة يتصور انه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه اليها فرآها بعينه واستمع الى كلماتها باذنه بل وشارك فيها بجوارحه، بل وتعلق بها قلبه يتصور بعد ذلك انه ان ابتعد عن الفتنة انتهت الفتنة لا فيذهب الى فراش الينام فأرى المشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة صورة ويسمع كلمات الفتنة تتردد على أذنيه كلمة كلمة ليه النبي قال كذا ماذا قال قال صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة تاني آ تاني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال الحبيب تعرض الفتن على القلوب أنا مش عاوز أقول لحضرتك العلامة وجري، أقول لك من علامة الساعة كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعين لا لا مش هو ده الهدف مش هو ده الهدف مش هي ده الغاية إنما الغاية أن أنا أقول لحضرتك الفتنة وقول لك العلاج وقول لك الدواء لعل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن أنا ما بسردش كلاما لا أسرد كلاما من أجل الثقافة وإنما أنا أخاطب العقل والقلب معه والله أحب لك ما أحبه لنفسي من الخير وأرجو لك أيها الفاضلة ما أرجوه لابنتي من الخير نعم أيها الأحبة يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يا سلام على تشبيه النبو البليغ تفكر الحصيرة بتعزمان ولا نسينا بقى المكت والسجاد نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب الحصير بتعزمان عود وبعدين عود وبعدين عود والرجل يشد الخيط ها بعد ما كانت أعواد إلى جوار الرجل الصانع صارت ما شاء الله فراشا كبيرة صار حصيرا ضخما كذلك تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا, عودا يعني فتنة فتنة فتنة فتنة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء يا الله فأي قلب أشربها تشرب الفتنه تترك الفتنه في القلب أثر سواد فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء خلي بالك وأي قلب أنكرها لا مش ممكن مش ممكن تعرض الفتنة على هذا القلب ويتشربه لا حيردها لأنه مليء ما فيش مكان في القلب للفتنة لأنه مليء بفضل الله بمواد الإيمان بالإيمان وبالقرآن وبالذكر وبالصلاة وبالتسبيح وبالاستغفار وبالأمر بالمعروف وبالدعوة إلى الله وبحب الفقراء وبحب المساكين وبحب سيد المرسلين وأصحابه مليان خير تجي الفتنة تبحث عن مكان اللي في القلب برة ما فيش تخرج برة تقع برة هي بتعرض لكن لا تستقر في القلب لا يتشرب القلب الفتنة ملهاش مكان مش أنا قلت لحضرتك قبل كده زمان لابد من التخلية قبل التحلية لابد من التخلية قبل التحلية لازم تطهر القلب الأول عشان تنزل فيه مواد الإيمان فإذا عرضت بعد ذلك مواد الفتن على القلب لا تجد لها مكانا في القلب فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء الله حتى تعود القلوب على قلبين ما فيش ثالث قلب أسود مرباد كالكوز مجحية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى قلب ملين هوى والهوى أعوذ بالله من الهوى الق الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم الأذان عن سماع الحق ويعمل أبصار عن رؤية الدليل والخير ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها مش ممكن يقبل أبدا قولا لا عن الله ولا عن رسول تقول له قال الله ماشي مولانا خدنا على جناحك يا مولانا عم الشيخ الرسول يقول ماشي يا سيدنا بس إحنا الآن تقول ما... أنتم عايشين في عصر الجمل والناقة وإحنا الآن في عصر الذرة والفضائيات والمشيخ الآن تتكلموا في الفضائيات خلاص سبوكوا بقى من الكلام الفاضي ده هوا فيه هوا تقول الخنزير حرام، أقول لك ماشين خنزير دك أنا حرام لأنه كان مريضا موبوءا بالأمراض، الأمراض أما الأنف الخنازير تربى في الأناس الصحية وتحت الرعاة الطبية فما الداعي لتحريمه؟ كبر دماغك عم الشيخ؟ تقول له الذهب حرام ليه؟ إيه اللي حرم الذهب على الرجال؟ تبي قوم الكلام ده منين يا مشايخ؟ تقول الخمر حرام ماشي يا عمي بس خلاص دي ما اسمهاش خمر الوقت اسمها دي اسمها مشروبات روحية مش تخلّكوا كده يعني الناس عايشين مع العصر ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والولي تبع لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغال صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال قال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى ليه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يقول حذيفة تاني أيوة حذيف رضوان الله عليه من قلت لحضرتك متخصص في هذا الباب القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر يضيء ينير فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمى. فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما طيب أيها الأفاضل لأنهي الحديث الليلة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الفتن كعلامة من علامات الساعة وقد كثرت أقول الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. كل اللي انت, كل انت فيه ده كل الفتن دي تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات كثيرة. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. والبنين والقناطير المقمطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هذه صورة من صور فتن الشهوات قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وفيه والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم الرسول لا أخشى علينا من الفقر قال ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم انظر إلى فتنة المال إلى فتنة الدنيا المال فتنة الله فتنة شديدة قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة المال فتنة أيوة أنت في محط اختبار وابتلاء الأولاد فتنة نعم ستسأل عنهم الأولاد محط ابتلاء وامتحان واختبار الشر فتنة والخير فتنة والخير فتنة أيوة تب الشر فتنة معلوم إنما الخير فتنة أيوة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة يا رب سلم سأضع بين يديك ترمومتر دقيق جدا تستطيع أخي الكريم وأخت الفاضلة تستطيع أن تتعرف به بهذا الترمومتر الدقيق على ما بين يديك من النعم هل هي نعمة أم هي فتنة المال الذي من الله به عليك هل هو نعمة أم هو فتنة الأولاد هل هم نعمة أم فتنة الكرسي والمنصب الذي أنت فيه مركزك الاجتماعي هل هو نعمة أم هو فتنة كيف كيف بالله عليك دلني وبسرعة كيف أستطيع أن أفرق خذ هذا الجواب وعض عليه بالنواجذ ولا تضيعه فما أغلاه يكتب هذا الكلام بماء العيون قال ابن القيم رحمه الله إذا كان المال مثلا بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة إن جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال فهو نعمة وإن جمعت من الحرام ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يكثر مالك ويزيد مالك الله عز وجل يزيد لك مالك فاعلم اعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة كل خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة كلام دقيق قس على ذلك المنصب يقربني إلى الله أوظف هذه المكانة لله سبحانه لدين الله جل وعلا لخدمة المسلمين أم أوظف هذا الكرسية والمنصب لظلم الفقراء ولظلم الضعفاء وللحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة والنزوات الزائلة إن قربك من الله سبحانه وتعالى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 شهوات كثيرة جدا لكن انا اقول مهما كانت الشهوة ان تاب العبد الى الله تبارك وتعالى تاب عليه وان وقع في الزنا وان وقع في عمل قوم لوط وان شرب الخمر وان سرق وان مهما كانت الكبيرة هذه شهوة إن تاب إلى الله فأقلى عن الذنب وندم على فعل الذنب وعمل صالحا تاب الله عليه مهما كان خطر الذنب فأهل السنة يكثرون بالكبائر بفضل الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم فمهما كان خطر الشهوة إن تاب العبد إلى الله تاب الله عليه لكن فتنة الشبهة أخطر لكن فتنة الشبهة أخطر ليه لأن القلب إن تشرب الشبه تصبح عقيدة عند صاحبها ربما يقتل من أجلها وربما يقتل من أجلها لأنه يتصور أنه على عقيدة وأنه ينصر بذلك الدين مع أنه في شبهة خطيرة فالشبهة خطيرة روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وفي لفظ على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي شبهات خطيرة أفرزت فرق الضلال وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله إلا سوء الفهم عن الله ورسوله شبهة شبه خطيرة بسبب سوء الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقتل الإنسان من أجلها وقد يقتل هو من أجلها وهي في الحقيقة شبهة هل تعلم أن الخوارج كفر عليا رضي الله عنه وهو من هو وهو من هو الذي تربى في حجر المصطفى وكفى كفر عليا رضي الله عنه بسبب شبهة بسبب شبهة ولتسعد وقت لذكرها, لذكرها الآن وإن شاء الله تعالى وأن عن إمام المتقين علي رضي الله عنه سأفصل هذا بإذن الله جل وعلا لكنني أود أن أختم حلقة الليلة أيها الأفاضل بوضع بعض النقاط العملية كدواء لهذا الداء الخطير لا سيما وقد انتشرت الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات فأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءتي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان الخطة العملية الأولى على الطريق أصدق في طلب العون من الله أخي والله لا نجات لي ولا نجات لك إلا بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لا تغتر لا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بأي شيء إلجأ إلى الله جل وعلا إذ لا منجأ ولا ملجأ، لا ملجأ ولا من منه إلا إليه. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة أو على ترك معصية أو على هروب ونجاة من فتنة إلا بتوفيق سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي سأل شيخ من أهل العلم تلميذا عنده في حلقته وقال يا بني أو في حلقته يا بني ماذا تصنع لو مردت على غنم فنبحك كلب الغنم قال أدفع الكلب مستطعت يا سيدي قال فماذا تصنع لو نبحك الثانية قال أرد الكلب مستطعت يا سيدي قال فماذا تصنع لو نبحك الثالثة قال أفعل مثل ما فعلت يا سيدي قال يا بني ذاك أمر يطول لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم وإن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان لا مخرج لك من الفتن إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن طيب الخطوة التانية خلاص هتصدق بقى يا رب أنا ضعيف أنا فقير أنا حقير أنا عاجز لا أملك من الأمر شيئا نجني وأصمني من الفتن جميل خطوة التانية بعد ما لجأت إلى الله العبادة العبادة الصلوات في أوقاتها قراءة القرآن المحافظة على الأذكار الاستغفار التذلل الدعاء التسبيح التحميد التهليل التكبير العبادة العبادة العبادة اسمع النبي يقول ايه يا الله والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار قال النبي المختار العبادة في الهرج الهرج ايه الهرج ده الفتن الهرج يعني الفتن العبادة في الهرج كهجرة إلي من عبد الله في زمن الفتن هذا أجره كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة العبادة في الهرج كهجرة إلي حافظ على العبادة ثلاثة ابحث عن مجلس علم لا تضيع مجالس العلم لتتعرف فيها على الله وعلى رسول الله وعلى الدين وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى السنة وعلى البدعة تعرف أربعة الصحبة الطيبة لا تترك الأخيار فهم يذكرونك بالعزيز الغفار ويحذرونك من النار ويبعدونك عن الشر والأشرار احفظ صحبة هؤلاء لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي وأختم بها ويا لها من خاتمة لا تغفل عن الذكر لأن الذكر حياة للقلب قال حبيب القلوب محمد كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يعصمنا وإياكم من الفتن وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته